لبسنا بالتمييز تاجعي الزن وبوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوان لبسنا, لبسنا بالتمييز تاجعي الزن وبوأنا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوانا ترّبّعنا على قيم العوانا وإن تسأل فسألها عن خطانا وسرنا في مسار الشمس شمسا وسدنا بالمثان ذا الزمانا النجوم لنا مكانا ألفناها دروبا للمعالي وما عرفت خطى المجد الهوانا تربعنا على قمم العواني وإن تسأل فسلها عن خطانا وسرنا في مسار الشمس شمسا وسدنا بالمثاني ذا الزمانا